ثلاثة. استمع إلى الحوار ثم تحدث عنه مع أصدقائك انقطاع الإنترنت يا بشرة، هل من الممكن أن تعطيني عنوانك الإلكتروني؟ أريد أن أرسل إليك بريدا إلكترونياً لكن هناك مشكلة في شبكة الإنترنت هل أنت جادة؟ يعني هذا لا أستطيع أن أدردش في الإنترنت؟ أنا آسفة جدا. بالنسبة لي انقطاع الإنترنت شيء جيد وهكذا لا تقضي وقتا طويلا فيه. أنت على حق. إذا أعطيني ذاكرة الفلاش من فضلك. ذاكرة الفلاش في صندوق الحاسوب. لا تظهر على شاشة الكمبيوتر. أظن أنها ليست في مكانها بالضبط. الآن وضعت الذاكرة على الكمبيوتر جيداً. حسناً شكراً جزيلاً.